هذه الاصول مع بعض يعني اوكي وصلنا نعم. اي نعم. مساله مساله ثانيه او دوتابه 3 باور 0 نعم وصلنا الى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا غادي انتهينا من هذه المساله انتهينا من نعم نعم نعم ثانية. نعم المثال الثاني الان نعم اذا كان في كم يمكن كانوا كبار الله فيكم ان شاء الله ان شاء الله نبدأ. نبدا نبدا على بركه الله بارك الله فيكم شيخ ان الحمد لله بلده هو نستعينه ونستغفره Naudu billahi min shurur anfu sina O min sëyë ati e'malina Niyadih illa hukëla mubilala U min yubilala hukëla hukëla hukëla Naudu anna ilaha illa allahu wuhndahu la shereika la Naudu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amef abduhu ايها الاخوه الفضلاء نوافي درسنا اليوم في شرح اصول الثلاثه للامام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وكنا قد وقفنا على المساله الثانيه وهو قول الجمان رحمه الله ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد غيره في عبادته لا مالكم مضرب وانا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فاله المسألة متعلقة بالمسألة الأولى أن المسألة الأولى هي بيان وجوب إحبادة الله تعالى وانتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معنى الشهادة حين معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والمسألة الثانية أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل لأنه لا بد دا أن تكون العبادة هذه فؤاد الله عز وجل كمان عبد الله وعبد معه غيره عبادته بعضه وجودها كعدمها لان العباده لا تنفع الا مع الاخلاص والتوحيد اذا خلطها شرك فسد ما قال الله سبحانه ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك ۚ لئن أشركت ليحبطن عملك وأنت لمن من الكافرين وقال الله هو سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ايها الافوا لان العباده ثلاث تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره والشرك اذا خالط العباده اصلها كما ان الطهاره اذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء اسجدها وابطلها بهذا يجمع الله جل وعلا في كثير من الايات الامر بين عبادته الامر بعبادته والنهي عن الشرك كما في قوله سبحانه واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وكلوا وارشفوا الحق وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين كفنا ذا الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته فيلجد ان تكون العباده لله عز وجل هي محظ حق الله ولهذا كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم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 ولا غيره تحطوا حق حقاني لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقاني العناده حق الله عز وجل يا يجوز صرف هذا غير الله لا لا لملك مقرب ولا لكنري مرسل ولا لولي صالح افضلا عن غيره من المخلوقين لله لله سبحانه ترى هذا ذكر الله وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في العبوديه في اشرف المقامات ففي مقام الاسراء والمعراج تبارك سبحانه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في مقام انزال القران قال الله سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك سبحانه تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي مقام الدعوه انا سبحانه وانه لما قام عبد الله يدعو كادوا يقضون عليه لمدا قال الذي عليه الصلاه والسلام لا تضروني كما اضطاف نصاره مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسول لا يجوز صرف العياده لغير الله بل يجب ان تكون لله سبحانه قلت ارواثوا احرم ربكم عليكم الا تفيكم به شيء او شيء نثره فاشمال اي شيء سواء اكبر او اصغر شخص عن المشرك به نبيا او او ملكا او وليا فيجب ان نخلص العباده لله لهذا قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا من عند الله احدا والمساجد اما ان يراد بها المساجد المعروفه بيوث الله فهي المواطن المعده للصلاه يا حب اللقاء إلى الله يجب أن تكون هذه المساجد مواطن عند عبادة الله وحده ولا يحدث فيها شيء لغير الله فلا تبنى فيها القبور ولا الأضلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عانى من فهم ذلك أو قد اوكد اوكد تراد بالمسام هي مواضع السجود المواضع التي يسجد بها العبد الجبهه والكفين والركبتين واطراف القدمين يجب ان ان يسجد بها العبد لله ولا يسجد بها لغير الله الا تدع لا الناهيه فتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه فلا تدعوا ايها الناس مع الله احد لا تستغيثوا باحد من الله ان يقول يا يا محمد يا عبد القادر او نهم ذالم فساعدنك يا هي سيئه كنهايه اتعم كل احد لا لا لا يستثنى احد لا مالكم مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا قبر ولا احد هي تعم كل من دعى من دون الله على العجل دلاله هذه الايه على ان العباده لا تنفع الا التوحيد ان اذا خالطها الشرك انها تبطل فتكون دال على صاحبها اسال الله تعالى يا اسمائه الحسنى وصفاته الاولى ان يرشدني واياه فيما يصد به ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ياكم الله بارك الله فيكم واحسن اليكم شيخنا جزاكم الله خيرا حياكم الله الله يحييكم الحمد لله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته